أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوام أيحسب الإنسان أن نجمع عظام بلا قادرين على أن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 كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معذير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 وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أن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 أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك ثدا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا